تَبِعَهُ آءَاهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبنوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إِلَى اللهَّهِ مَ رجِعكُمْ جَمع فَيُونَ بِأؤكُمْ بِمَاكُْ تُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُون